Bismillahir Rahmanir Rahim Yasalunaka 'anil anfaliqu lil anfalani Allahu wa rasul. Fattaq Allah wa aslihu bainaakum Allah اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 جذِلُ وََكَ فِي الحَِّبَ عَْدم تَبَيَنَكَ أََّ ماَا يُسَاقُونَ إلىى المَوْوت وَهُم يَ غُرُون وَإذ يعيدكُمُ اللهَّهُ إِحدَ الطَّاءِ فَتَْنِييَّهَا لَكُمْ وَتَوَدّونَ أَن وَيرَذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُون لكُم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 المَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ حكيم اذ يغسلقم نعسا امانه من وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويدهب عنكم رجز الشيطان وَيُذذِبَ عَنكُم رِدزَ الشَّيطانِ وَلَررضِطَ عَلَ قُلُوا بِكُمْ وَيثَبّتَ بهِهِأَقدَام إذ يُص رَبُّكَ إِلَى المَلَ إِكَةِ أَن مَاكُم فَتَّتَُّينَ آممَنُ سألقي في قلوب الذين كفروا رعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء يقل الله ورسوله ومن يبقى شَهِدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نُّكْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ وَمَنْ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدَبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقْتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ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 لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لكم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 اسْمَعُونَ وَلَا تَقُولُوا كَلَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ اكونو كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان نشر والدواء ادعى ان الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم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 اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِّمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآوكُمْ وَأََدَكُم بِنَ الصّرِهِ وَرَزَككُم مِنَ القَبَاتِلَ عََّكُمْ تَشكُرون يَاأَُ غََّذِينَ آممَنوا ل تَخُون اللهَّ وَروَسُولَ وَتَخُون أَمَانَاتِكُمْ وَآن تُمْ الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان عند الله عنده اجر عظيم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 وَيَنكُرُونَ وَيَنكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَوَنَسَّأْ أُولَئِكَ نَحْنُ مِثْلُهُمْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ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 وَماَا لَهُم أََّ يُعََدِّبَهُ بُ اللهَّهُ وَهُْ يَصُدّونَ عن المَسْددِحَرَامِ وَمَا كانَوا إن أَْلَأَ إنِ أَْلَ أُهُ إَِّا المَُّكُونَ وَلََّ كثَرَهُم لا يَعلَمُ Oma kaan salatuhum minda albeit ila mukää on tassdiyta faduukul arvaab faduukul arvaab bima kunntum ذينَكَفَريون فِ قُونَ أَمولَهُم لَصُدُّ عَ سَبِيلِل فَسَيُون فيِ قُونَ غَاثُم مَّ تَكُون عَلَيهِم حَصرَةَذَُّ يَُّبُون وََّذينَكَفَرُوا إلَ دَهًَا م يُمَيِّزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْهِقُهُ جَمِيعًا فَيَدَعُهُ فِي دَهَنٍ نَّمٌّ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لهم ما قد سلف وان يعود فقد مضت السنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله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 نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَعَلِمُوا أَنَّمَا ظَلَمْتُمْ مِنْ سَيِّئٍ فَأَنَّ اللَّهَ لَهُ قِصَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ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 الكون سوا وهو اكبر اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ان نكن مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ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 وَلَ إِ بَر مِن كُ إِن أَرَ مَا ل تَرَوون إِن أَخَافُ اللهَّ واللههُ شَديد العقابًا إذ يَقولُول الْمُنَافِكَُ والَّذينَ فِي قُلوبِهِم رَضٌُ غََّهَا أُلَا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 لِخَذِمَا قَدَّمَت أَذكُمْ وَأَن النَ اللهه لَْسَ بِظََّ مِعَبيدًا كَدَأِّآلِ فِرعَوونَ والَّذينَ مِنْ قَبلَلِهِم كَفَو بِآيَاتِ اللههِ فَخَذَون اللَّهُ, الله بِذُنوا بِهِمْ إِ النَّ اللهَّهَا قَوٌ شَديدُ العقاب.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 كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْعَوْنِ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ سَرَّ وَالدَّوَى عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِنْ مَا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّلْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا هم لا يعدزون وأعدوا لهم ما استطعكم من قوة ومن لباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من سَلِيلَ اللَّهِ وَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَدَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ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 فَرَوْ بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ أَلَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وإن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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتكوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لكم يَديكُمْ مِنَ الْأَسْرَارِ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فإِ يُريد خِييَانَتَكَ فَقَدَ خَُوا اللهَّه مِنْ قَابَنُوا فَأَمكَنَ مِنهُم واللهَّهُ عَمٌ حَكيِيم إَِّ نَ آمَنُوا وَهَا جَبْ وَجَهَدُ ضِأَموَالِهم وَ سُسِهِم فيِي سَبيل اللهِ وََّذ نَ آوَ والَّذينَ آوَو وَنَصَرُهُ لَاائِكَ بَعضهُمْ أَلِ أُبَعض وََّذينَ آمًَا وَلَمِ يُهَاجِرُوا مَا لَكُ مِ وَلَا يَتِهِ لِ شَيْئٍِ حتىََّ يُهَاتِرُون وَإِنسْتَ صَرُوكُ فيِي الدّين فَلَيْفُ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة فيها طغيان وفساد كبير والذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هؤلاء هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا جَاهَدُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ